رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما رجع البحران يلتقيان بينهما برزخ اللابغ. فبأي آماء ربكما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آماء ربكما تكذبان وله الجوار المنسى شآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟